جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول حديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يستدل به على جواز قراءة القرآن الكريم جماعة بصوت واحد الاستدلال بهذا الحديث على قراءة القرآن بصوت واحد استدلال في غير محله لان الحديث لا يدل على ذلك بل التلاوة الجماعية بصوت واحد للقرآن أو للذكر من الأمور المحدثة التي ليس عليها دليل في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث معناه واضح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذا فهم هذا إذا فهم الإنسان من الحديث أن معنى قوله يتلون كتاب الله التلاوه الجماعية بصوت واحد، فماذا أيضا يفهم من بقية الحديث ويتدارسونه بينهم؟ هل أيضا يفهم من ذلك؟ أن ذلك أيضا بصوت واحد كلهم يتكلمون في معاني الحديث بصوت واحد إذا يصبح مجلسهم مجلس لغط ولا يستفيدون من بعض بعضا إذا كانوا كلهم يتكلمون في لحظة واحدة في معاني القرآن ودلالاته فقولوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن يكون منهم تلاوة للقرآن يتلوا بعضهم آيات من القرآن ثم تفسر وتبين وتشرح وبيان الآيات وشرحها وتوضيح معاني القرآن ليس مناطا بكل أحد وإنما هذه مهمة العلماء أهل الدراية بالقرآن والفهم بمعانيه فهم الذين يتولون هذا الأمر وبقية الناس شأنهم الاستماع فإذا قولوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم المراد به هذا أما أن ينتزع من معنى من الحديث ما لا يدل عليه من هذا الاجتماع الذي يتلى فيه القرآن بصوت جماعي بصوت واحد هذا أمر لا لا دليل عليه والحديث لا ليس فيه شاهد لذلك نعم يقول هل تعلم السنة داخل في الحديث تعلم السنة داخل في الحديث لأن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنته فتعلم السنة مدارة مدارسة السنة والتفقه فيها والاجتماع على ذلك داخل إن شاء الله في في معنى هذا الحديث نعم يقول كيف الجمع بين قوله تعالى والذين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية وقوله صلى الله عليه وسلم من بطء به عمله لم يسرع به نسله. قوله, قوله تبارك وتعالى في الايه الكريمه واتبعتهم ذريتهم هذا قيد يزيل الاشكال الذي في ذهن السائل اما اذا لم يكن هناك اتباع من الذريه للاباء بالايمان لا لا يلحقون بهم لان هذا قيد ذكر في الايه واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ولهذا إذا بطا به عمله لم يفز بهذا, الـ بهذا الـ الأجر العظيم هو أن يلحق به قال الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أما إذا كان أحد الذريه بطا به عمله وبطأ به إيمانه فكان مفرطا معرضا مضيعا لا يفوز بذلك نعم يقول السائل أو صاني صديقي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم له عليه أي على الرسول هل يجوز ذلك؟ هذا يكثر تكليف الحجاج والمعتمرين به يكثر تكليفهم بذلك إذا أرادوا الرحلة إلى الحج والزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قرابتهم و أصحابهم ورفقاهم يقول لهم بلغوا سلامنا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وسبب وجود ذلك من عدد كبير من الناس هو الجهل بحديث عظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يعني في الأرض وفي أرجاء المعموره يبلغونني عن أمة السلام فالإنسان في أي مكان كان في مدينة أو في قرية قريبة أو بعيدة أو نائية أي كانت فالله عز وجل له ملائكة مهمتهم إبلاغ السلام للنبي النبي عليه الصلاة والسلام فصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك في الليل وفي النهار وفي أي ساعة شئت واعلم أن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغونه عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام لا تنتظر أن يكون هناك مسافر للمدينة وتحمله وإذا انتظرت مسافرا للمدينة تحمله وحملته السلام قد ينسى وقد أيضا لا ينسى ولكن لا يبالي ولا يهتم وقد يحمل بحمالة لا يطيقها كما يشتكي بعض الزوار من ذلك يحمل بحمالة لا يطيقها كل ما مشى في حيه وفي داره وفي منطقته كل ما راه إنسان قال بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام ان شاء الله بلغ الرسول الثاني ان شاء الله الثالث الرابع مئة مئتين ثلاثمئه اربعمئه وين يضبطهم هؤلاء كيف يضبط هؤلاء وبعضهم من شده حرصه على العنايه اذا قالوا لو بلغ كتب اسم من طلب منه حتى يضبط الاسماء فياتي بقائمه فيها مئتين اسم ثلاثمئه اسم حتى يضبط الاسماء الذين طلبوا منه ان يبلغوا أن يبلغ السلام وفي الطريق ربما ضاعت الحقيبة وضاعت الأوراق ربما ضاعت الحقيقة الحقيبة وضاعت الأوراق وضاعت الأسماء فلماذا هذه الأمور التي ليس عليها دليل وننسى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فالمسلم أينما كان مهما كان بلده بعيد في الدنيا أو قريب مثل ما قال بعض الصحابة ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء أينما كنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولا ينبغي أن يحمل الحجاج والزوار مثل هذا الأمر الذي لا دليل على عليه في السنة ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن طلب منه ذلك ينبغي أن يذكر لمن طلب منه هذا الحديث العظيم ويوصيهم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث من الاكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول أحب الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، إلا أنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إليه إلا أنه في ليلة الجمعة ويومها أحب إليه أي للحديث الذي ثبت عن النبي